بسم الله الرحمن الرحيم يا عسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر كوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يغصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يغفرون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم إنا نحن في الموتى ونفتر ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في الإمام المبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إرجاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ففربوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنته لنا رجمنكم ولا مسّنكم من عذاب حليم قالوا أحيكم عظيم ذكرتم الأنتم قوم مشرّفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه حالية إن يردني الرحمن في ذر إن الرحمن في لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا علمتهم بدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أثر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنب من السماد وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة ورحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازلون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون هم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محقرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حتى منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب مفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصنق منهم هار مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في ثلاثين يسبحون، وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في قلكل مشحون.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُنَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ بِيِّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم صادقين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 لَمْ تَكُنْ إِلَّا صَيْحَةَ أُحْدُورٍ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ الْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاسِحٍ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِلَامٍ حَسَنٍ مُّتَّكِئُونَ لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز لهم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كهيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغادون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأما يبسرون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن أمره ننكسه في فلا يعتلون وما علمناه الشحر وما ينتغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما إن كان حياهم ويجب فالقوب على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاره فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون مصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيل مبين وطلب لنا مثلا نسي خلقه فعال من يحيي العظام وهي ربين وَلْيَفِّيهِ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرِ الْأَخْضَرَ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم له فيقول وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون